لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقر ظلم نفسه 112. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 113. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 114. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 117. قد جعل الله لكل شيء قدرا 118. والله يئسن مِن المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ 117. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 118. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم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 وَإِنْ تَعَ صَوْْتُم فَسَتُضُ لَهُ أُخْرَاء لِأُم فِقُذُ سَاتٍِ مِن سَاتِه وَمَ قُدِرَعَلَيْهِ لِزقُوه فَليُ فِقُ مَِّا آتَهُ ال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 فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 114. والصالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم